ബിസ്മിൽ ഇന്നുഹൻ ഇല കൗമി അമി കബലിൻ കൗമിന്നീലും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 قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا وَجَعَلَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وجعل الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يعيدكم فِيهَا ويخرجكم إِخْرَاجًا والله جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ജലലുസുഹു مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا